من يبى الجنه يجاهد ولا يخشى الردى لا تغره لا تعلم قوم مجرمين يا اهل الاسلام ان الذي يستشهد يبعثه ربي مع الانبياء والمرسلين يا اهل الاسلام قوم وكفى يا مارقدا خافوا الله انصر وعنا إن المستضعفين ونما نثار لعرض النبي محمد من عيال الرافضة والمجوس الحاقدين تركوا مكة وراحوا. لمكه مقتدى ذي بنوها الرافضه في بلاد الرافدين والحسينيه بنوها وهادوا المسجد واشركوا بالله عليه والحسن هو الحسين هكذا قال النبي يا منارات الهدى قتلوهم كلهم يعلمون مشركين